وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاءُ قَوْمٍ أَوْ صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَاسْتَقْوَاهُ وَلَا تَعَاوَنُوا على الْإِسْمَ وَالْعُدْوَانِ وَاسْتَقْوِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 غَلَبَكُمْ فِسْقُ الْيَوْمَ يئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اَمَّا نَطْرُفُ فِي نَخْنَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِسْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّفِينَ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 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جُنُبًا فَاطَّهُرُوا وإن كنتم مرضى أو على سَفَرٍ أو جاء أحد منكم من الغائط أو لَامَسْتُمُ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 وقال الله إني معكم لأن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم وأعذرتهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفر عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم ولئد خل أنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كخر بعد ذلك منكم فقد ضلل سواء السبيل سبما نقضهم مساقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم يحرفون الكلمة عن مواضعه ونشوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائلة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا صار أخذنا مساهم سنشرح لهم مما ذكروه فأغرينا بينهم العداوة وشر الذخبا إلى يوم القيامة وسوف ينذئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاء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 قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب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 فلا تأسى للقوم الفاسقين واتل عليهم نبأ بني آدم للحق إذ قربا قربانا مِنْ من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتل قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباشط يدي إليك لأقتله إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء اسمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين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 من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا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 ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من عذاب يوم القيامه لافتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم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 أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أذكالون للسحط فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّكَ شَيْءٌ وَإِنْ حَكَمْتَ فَحَكِّمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنَادُهُمْ تَسْتَوِرَاتٌ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ لَا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا الذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولاء هم الكافرون، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأص بالأص والأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فمن تصدق به فهو كفرت له.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 وهدى ونوعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولا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 وَإِنَّكَ لَذِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَتَحْكُمُ الْجَاهِلِيَّةَ يَشْتَأْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 بل يداه مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كيف يشاء وَلَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا قَدْ جَاءَكُمْ بَيَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نَبِيًّا يَشْهَدُ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ كلما أوقدوا نارا للحرب أضفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكثرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم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 بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت يسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَقَدْ أَخَذْنَا مِنْ سَاقَبَنِ إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كلما جاءهم رسولهم بما لا تهوا أنفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقين قتلون وحسبوا أن تكون فسنت فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم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 لَوْعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَسْتَناهُونَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ نَبِئَسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ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 ما تخلوهم أولياء ولكن كثير منهم فاسقون. لا تجد أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجد أن أقربهم ودّة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى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 ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبلون الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم لاعلم الله ما يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم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 وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حين يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَلَكُمْ عَفَوُ اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَتِهِ وَلَا سَائِبَةِ وَلَا وَصِيلَةِ وَلَا حَامِلٌ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا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 يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ذوى اثنان عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض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 ولا نفتم شهادة الله إن إلى اللمن الآثمين فإن عسر على أنهم استحقا اسم فآخران يقومان مقامهما فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان سيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومع سدينا ومع سدينا إن إذا الل من الوالمين ذلك أبناؤه يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافون ترد أيمانهم بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا.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 إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ لِيَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اقْتَرِبْ بِهَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَتَقُولُ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ آلِهَةً مِنْ دُونِ اللَّهِ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 وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أترقب عليهم وأنت على كل شيء شهيدا إِنْ تُعذبهم عبادك إِنْ تُعذبهم فإنهم عبادك